حصري على موقع مارجنال دوت كوم. زمن غريب الصحاح مش طب من ومن كريني ومن لحوزي قرّاحني. طب قرّب بالمرار كل ما تقربوش لا تاخدو ضربة مني <تصفيق> أنا مش هيف رجولة هنا ما بيننا الشمال والحالة مش معدولة والحارة معدى الحالات سكاكلي من مقفولة والعيال حملنا أبطال شكلنا اللي بدي ركولة وكله هنا يزحن في الحال وستمسخ الرجولة الناس بتحبوا عشان تب يا عم العسليه احنا حاجة ولا في الاحلى المعادي ارض الرجوليه طالع لي ومحلى سلام ده زماننا زمان, زمان جاري حتى اللي عامل لي فتوه بالترتيب كده عملكم وعامل الجوه انا شايف المتناسي بقى تحول انا عامل بنوه وهنسى كلمه عيب وهمحيكم انت وهو ده انت في نظري عيان فما كنتش وتجت تتنطر انا فوق يا ابن يا <تصفيق> أنا لو أكل برحكة تضرب وانزل عور وش الفيل هلعب هلعب مجنون مش برأمة ما يدخل إيه أصلنا ما غير بس القدر هو اللي جابني عليكي حب بجد و مع انك كنت شريكي انتي ضيعتيني وحيرتيني وكرهتيني ركبت الجد في هيئه حب ومش راجعتني جيج خالد ولؤي مش فرقة معايا فلوس أهم حاجه هي الجدعانه على أنا كنت بدوس وما شفتش في الجرح بقيت محبوس قول لي طب انت فرحانا من الخيانة بقيت ملبوس حتى حياتي اخويا عاكنانا دا لو انت بطل تتراكن اصلا اسمك في لير عمكو انا مطرش وقت اتداكن يالي لك اشتم مش ارحمكو وهتقوم زي المكان انا اتولدت عشان اجننكو من الجر انا قلبي تساكن وجوه ابرغة وتهتفنكو مش عايز حد جنبي اصلي الحياة عمره مفتوها مجد يا من حد الروح بتروح للي خلاها لو في وسط النار بس انت كلمه خوف القلب كانها لما تشوفني بتتخطى اقول عندي يا شباب التجاره الفاره دوري معك مش هتمشي وقتي لا أبو يا أمي دول في دمي من غير أمي رايني أبو ساند يزعل في بعدي أمي جوايني إنتو الحنان إنتو الأمان في جراحي بالطنينور يلينا عليّ دول الحنان هو مرّمي الزمون دي جين خالد دول وريمان لو أتسافر المريخ مش هتلاقي زينا جدعان لكن دوسة ما الشيخ صرتو سبق في أي مكان الصنيورة يعني فريحة من عارفة محبة هي الغاليان من تبلاش أدى أي حدي يا ده وما حديش أدى حد ما حدش أدى اللي سورة جينة الجدع أنا اسلام نايتي طب مني عرب ومش هيحبه عي خمسة تكره وها النمبر واني في المنافق وعبره والألم الجارح هو العالم وإنه خنافق على, على دوت كوم dulu ri